انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالون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 هُنَّ الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ كُلَّ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَىٰ بِسُمْعِ إِلَّا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وكل عبادي يقول التي هي أحسن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 هؤلاء كالذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا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 نرسل بالآيات إلا إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن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 قال الذب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم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 رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَطْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمْ نا نجّاكم إلى البرِّ أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَأَمِنْتُمْ أَيْ يَخْصَفَ بِكُمْ جَالِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلا أَمْ أَمِنْ ثم أي وعدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا بيتا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 وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَطِمِ الصَّلَاةَ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 وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي وَجَعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ كَسُلْطَانًا نَصِيرًا وَكُلُّ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا